موسوعه ا ل ن ا ل ل ه س ي للعلوم الاسلاميه I'm no, not moving. No. me you、uh...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 w y e うん。